إلى كربلاء ويمضي القضاء أبيت الرجوع ليقضى البلاء إلى كربلاء ويمضي القضاء أبيت الرجوع ليقضى البلاء طلبت المسيرة لسنة حق أردت لتحيا فكان الإباء، ولبت المسيرة لسنة حق أردت أردت, أردت لتحيا فكان الإباء، فسرت وساروا من الآل جمع وللله كانوا. هم الأوفياء فسرت وساروا من الآل جمّوا ولله كانوا كانوا هم الأوفياء وداعا وداعا وداعا وداعا سبت خير الأنام رحلت شهيدا لرب السماء ودع عن أيام سبت خير الأنام رحلت شهيدا شهيدا لرب السماء إلى كربلا إلى كربلا ila karbala